واحده وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه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 فصلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه